إدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فرجعوه وأزكى لكم الله بما تعملون عليم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 Zalik azkalhum, inna Allah kabirum bima ycnngun. Ve qull muemnati yuzunun abzarhinn ve ypfuzun furujhinn ve la ybdi الَّذِي يَضْرِبُ على عَلَى جُيُوبِهِمْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ, أبنائهن أو أبنائهن أبعلتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أو ما ملكت أيمانهن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 إِلَٰللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفلحون.